الوحسة فتقع وحسة بينه وبين اقربائه يبقى مش عايز يشوف عمه ولا خاله ولا ينزل اريبه اعيد في البيت ثم تستحكم الوحسة بسبب استمرار الزنوب والمعاصي يبدأ تحصل الوحسة بينه وبين اولاده بس بس انتشكيدي العيال دول انا رفعت من خلفة العيال انا مش عايز يصنع صوب حاج انا دخلت البيت وحده. ثم تستحكم الوحسة فتقع الوحسة بينه وبين زوجته يبدأ يسكي يقولي عم الشيخ انا ارصم من مراتي طيبة ومؤدبة ومحترمة ومطيع ومش عارف انا متضايق منها ليه? مش عارفة يوم يوديها عند بيت اهلها اسبوع وتيجي بعد الاسبوع مش وحشها. في وحشة بينه وبينها. ده سببها ايه? ها? ازلوب المعاصر. دي عقوبات. الله. ثم اذا لم يتم استحكم المحسه فتقع بينه وبين نفسه يبقى ارطان من نفسه متضايق من نفسه مغموم تقابله مالك يقول لك متضايق طفشان من ايه مش عارف محتاج فلوس يقول الحمد لله الفلوس موجوده لغتك تعبت ابدا والله ده مظلوم معايا ولادك ارزينا لا والله الدنيا حمه ربنا الاولاد زي الفل امال مالك المدير يشتغل الزهق ده انا المدير امال قالك يا الاطفال مالك متتهي مالك مهموم مالك تعبان مالك تحت بال نفسيا عايز دكتور دكتور ايه يا خالي الله هو الطبيب اذا لم يتب وقعت الوحشه بينه وبين الله وتلك اكبر العقوبات يجي يرفع ايده كده عشان يقول يا رب مش صالح يا رب يسجد عشان يفتكر دعاه يدعيني مش لا يا ابني اسجد. واطلب من ربنا ان يعفيه. لك مش اكل مش حسن ربنا بكرهني. بفحيثني. وحشة اهتقع بينه وبين الله. وتلك اكبر واغطر انواع الوحشة. وهذه من عقوبات المعصية. اذا كنت قد اوحشتك الذنوب. فخلي النفس عنها واستأنث. والله يبدلك بدل الوحدة انسا وكفى بالانث بالله انث نعم ان الانسان والله والله والله ثم والله والله والله لو لم يكن يجد طعاما يأكله ولا شرابا يشربه ولا زوج يسكن اليها ولا ولدا يفرح به ولا ابا ولا اما ولا صديقا ولا جليسا في الدنيا وهو مليء القلب بحب الله مستلذ بطاعته لاستغنى لا عن كل من في الكون سوى الله اي والله زوال العنف والاستبدال به وحده ومنها زوال الرضا واستبداله بالصخر ومنها زوال الطمأنين بالله والسكن إليه والعواي عنده واستبدال الطرد والبعد عنه ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال نزاه نازعته نفسه إلى نظيرها وإن لم يخط منها وطرة وإن قضاها نزعته نفسه إلى غيرها إن قضى وطره منها يبقى معاه زوجه. وعمل يبص دي ويبص دي ويبص دي. طيب ما اتجوز واحدة تانية اجمل واحدة بيشوفها. برضو نلبسوه قادرة. تتحفى ياريتني كنت اتجوز بدي. يا سلام. لو كنت استغلت الشغلانة دي. يا سلام. لو كنت ابطت وعملت التجارة دي. يا سلام. لو كنت ولو كنت. فيظل في بئر الحسرات. يا رب لطفك يا رب فالمعاصي توقعه في بئر الحسرات فليجد انه انقضى وطره من لزه عجز عن اضعاف اضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيا لها من عقوبة يا لها من نار. نار في الدنيا قبل الاخرة قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقده التي تطلع على الافئدة ومنها من عقوبة المعاصف فكره بعد غناه فانه كان غنيا بالايمان فلما عصى افتقر منها نقصان رزقه. فان العبد يحرم الرزق بالزنب يصق ومنها ضعف بدنه. ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فيبذل بها حقارة ومهانة. ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب المؤمنين. يلاقي المؤمنين واخدين منه موقف كتب. يقول لك انت ما بتحب نسلي. ان ترشنى انضاف لي للذنوب اللي بينك وبين الله ان العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يشعر ومنها وياع اعز الاشياء عليه واعلاها وهو العمر ومنها صنع عدوه فيه وذيبه فان الشيطان اذا رآه مقادا مستديما اشتهد طمعه فيه. وحدث نفسه بالظفر به. وجعله من حزبه حتى يصير الشيطان مولاه دون الله. ومنها الطبع على قلبه. يا رب استر يا رب. يا رب لطفق بنا يا رب. يا رب ارحم ضعفنا يا رب. الطبع على قلبه. فان العبد اذا ازنب زنبا نكت في قلبه نفتة سوداء حتى يسود القلب كله. فان تاب صوك الى قلبه. وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها انه يحرم حلاوة الطاعة. فاذا فعل الطاعة لم يجد حلاوتها. فان الطاعة تسمر اللزة بشرط التوبة. اللهم تبنى علينا وعلى عصاة المسلمين. ومنها ان نسألناها ان المعاصي تمنع قلبه من ترحله الى الاخرة. المعاصي تمنع قلبه من الرحلة الى الله. فان القلب لا يتال مشتفا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الاخرة. فاذا نزل القلب في الاخرة جاءت اقبلت اليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة. اما اذا لم يترحل الى الاخرة. فالتعب والعناء والشتات والكسل والبطالة لازمة له لا محالة ومنها من العقوبات اعراض الله عنه واذا اعرض الله عندها اظلمت ارجاؤها ودارت بها النحوث حل بها النحس اعراض الله عنه فان العبد اذا اعرض عن طاعة الله واستغل بمعاصيه اعرض الله عنه واذا اعرض الله عنه اعرض في الملائكة عنه كما انه اذا اقبل على الله اقبل الله عليه ثم من العقوبات ايضا ان الذنب يستدعي ذنبا اخر ثم يقوي احدهم الاخر فيستدعيان ثالثا ثم يستمع الثلاثة فيستدعيان رابعا وهكذا حتى يستحكم الهلاك. ومنها عرمه بفوات ما هو حب اليه. وغير له من جنسها وغير جنسها. فان الله لا يجمع للحب ابدا لذة المحرمات ولذة الطاعات. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا. لذلك يخاطب الكافرون يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وفي الحديث لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين ومنها علمه بأن أعماله التي هي زاد ووسيلته إلى الآخرة توصله إلى النار ومنها علمه بأن عمله سيكون في قبره جليسه سيكون في قبره جليسه عمله سيكون في قبره جليسه فاذا عمل السيئات فجليسه اسود منت مخيس ومنها علمه ان اعمال البر تنهض بالعرض وتقول به حتى توصله الى الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومنها ان العاصي خرج من حصن الله الحطين الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته الى حيث يصير نهبا للنفوص وفطاع الطرق فما ظن بمن خرج من حصن الحطين لا تدركه فيه آفة الى خربة موحشة نأوى النفوص وفطاع الطرق هل يتكون معه شيئا ومنها من العقوبات أنه بالمعصية تعرض لمقت الله. فتمحق بركة عمره وبركة ماله وبركة صحته وبركة اهله وبالجملة تمحق بركة العرض. دي سبع وعشرين سبب او عقوبة من عقوبات المعصية. سبع وعشرين عقوبة ترجعك لتترك المعصية وتفضل عنها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ذكرنا سبعة اسباب السبب الثامن قصر الامل قصر الامل وكسبة ذكر الموت. السبب التاسع مجانبة الفضول في الطعام والشراب والملبس والمنام والمخالطة والكلام والنظر. فان قوة الداعي الى المعاصي تنسى من هذه الفضلات. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الاسباب. سبات سجرة الايمان في القلب. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. صبر العبد عن المعاصي? انما هو بحسب قوة ايمانك. فكلما كان ايمانه اقوى كان صبره اتم. وك واذا ضعف الايمان ضعف الصبر. فاذا باشر كلبه الايمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله باشرق قلبه الايمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع من المعاصي والذنوب اذا قوي اخوته سراج الايمان في القلب اضاء جهاته كلها به واشرق نوره في ارداه وترى ذلك النور الى الاحضاء ترى ذلك النور الى الاحضاء وانبعث اليها فأسرعت إلى الطاعات وانكفت عن المعاصي. هذه اسباب ستة لتوبتك وتثبيت القلب على التوبة. بقي عنصران علل التوبة وعلامات التوبة المقبولة. بسرعة. بسرعة بالسين. علل التوبة واحد انعدام الاخلاص. كأن يتوب العبد لعله. لضعف داعي المعصية وخمود نار السهوة. واحد يبطل زنا ليه خلاص ارك ملوش مزاج يبقى لا تبلله تراجع هذه هذين العلب التوبه صح يا توبتك بتصحيح اخلاصك وقل يا رب انا تبت لمن لك اثنين الخوف على صحته او ماله او جاهه او الخوف من الفضيحه قالك يا رب يسترك ساكت ربنا سافر لحد كده منفز ضامن بعد كده يحطوا ليه? فانتبحت. هذه علم العين التوبة توب لله. ثالثا الافلاس والعجز وعدم الاستطاع. لانه مش قادر. زل تكلم العلباء هل للعنين توبة من الزنة? هل الاخرس? واحد كان بيكذب كتير. ام سكو جماعة الحرمية اطعوا له لسانه. هيتوب من كده? هم مش قابل اصلا يجد. ما يعرف فلذلك هل له توبة? نعم. بالاخلاص. بالاخلاص. ايضا من علل التوبة التوبة العلة. للراحة من الكبد في تحطيل الدم. يقول لك يا عم ذا المعاصي ذي هام. الصلاة فهذا يتوب لنفسه لا لله. لمناسبات المعصية لما يطلبه من العلم ورزق. ايضا ان يتوب لان لا يتسلط عليه السفهاء. ايضا ان يتوب لاستدعاء حمد الناس والهروب من ذنبهم. ايضا ان يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياتته. يقول لك انا ما ادرس عمل الزنب الفلاني. ليه? الناس يقولوا عليا ايه? يبقى ما تبسي للأتاب للناس. من علم التوبة في العزيمة والتفاة القلب الى الزنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلوة المواقعة فربما تنفس وربما هجائجه. زي ما قلت لك قبل كده يبقى مثلا كالاكلة دا سيما كده كال مثلا يجي اربع تندوشات طعمية. يقوم اهي دي الداتة بتاعنا يا مام? فالمام يقول ايه يا السلام لو شجارة ده. هذا التذكر. بعد ما يأكل علبة سردين مثلا ولا علبة تونة محتاجة بقى بعديها هتحبس مسجار هذا التذكر المعصية وتذكر حالة موافعة علة هترجع زي ما قلتها كده. اخت لبسة النقاب وازلت ماشي في السارع تقوم شوف شوف واحدة متبرجة لابة صيب تقول لي اسمالة سين ايام التبرج كنت بوقف في السارع على رجل هذه علم علم التوبة لان المصطوب الندم واستقباح الزمن ثلاثة من علم التوبة طمأنينته ووثوقه بنفسه حتى كأنه وعطيه منشورا بالامان بعد ما تات يعمل كده بقى خلاص انا توفت بقى خلاص الجهنة بقى مستنياني عيدل توفت انا توفت يا اخ انا توفت كلما يقعد مواعد يقول لانا كنت خمسين سنة بدخل. ده انا كنت بدخل اربع عائلة تجايب في اليوم ثمانين تجارة. ده انا كنت بعمل وكنت بس او. انا كنت. طب انت واثق من نفسك. ممكن ترجع للذنب تاني. ما تقولش كيف? اياك والعجب اياك والغرور. ايضا من حيل للتوبة جمود العين. واستمرار الغفلة. وان يستحدث بعد التوبة اعمالا طالحة لم تكن له قبل التوبة. من الخامس قال يستحدث بعد التوبة اعمال صالحة. الا من تاب وامن و... وعمل عملا صالحة. لازم زي يبقى ليك اعمال صالحة. ما كنتش بتقوم الليل تقوم الليل. كنت مفرص لازكار الصباح والمساء تقولها. ما كنتش ليك ورد من القرآن تكره كل يوم جزئين. ما كنتش انت بتصلي في دماعة صلي في دماعة. ما كنتش بتصوم خالص صوم اتنين وخميس. استحداث اعمال صالحة بعد التوبة. فهذه ايضا ستأتي معنا من علامات القبول وان عدم فعلها علة من علا التوبة. الانصر الاخير ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم توبتنا. علامات التوبة المقبولة. اولا ان يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. صار. عشان تبقى قبل انك بعدما التوب احسن مما كنت. ابني ما التوب. يعني مثلا انسان كان طيب كويس ولكن مشكلته في النظر. بينظر الى النساء المتبرجات. خرج للادي تايف. اللهم لا تخلصنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا توبة نصوحة. لا نعود الى زنب بعدها ابدا. خلصت النهاردة من النظر الى النساء. خرج بعد متاف كان بيصلي الصبح بجماعة. دلوقتي بطل يصلي بجماعة. لا يبقى متافة. يبقى متافة. وهذا يحدث كثيرا. انك تجد الانسان لما يكون عاصي يبقى على طول خايف من ربنا. خايف من العقوب. يوم يعمل ايه? يصلي بتاكل. ويصوم. ويعمل خايف من نفسه. ثالث ما يتوب. يبدأ. يفرط لا لا لا لا اكبر دليل على انك سترجع سترجع الى الزمن وان الله لم يقبل توبتك. علامة ثانية من علامات التوبة المقبولة لا يزال لوف من العودة الى الزم مصاحبا له. لا يأمن والله طرف عين يبقى على طول خايف من الزم. المؤمن ينظر الى زنبه كأنه في اصل جبل يخشى ان يهوي فوق رأسه. والمنافف ينظر الى زنبه كأنه زبابة وقفت بانفه فقال بها هكذا. عمل كده خلاص. لا. واحد بيزنب تيجي تقول له توب يقول لك يا عم انا كل يوم الصبح اقول سبحان الله وبحمده مئة مرة تقصد لي زنوبي وتنهار اعمل اللي انا عايزه. يا خايب من كيسك تمسك على نفسك تزني لعل الله يطبع على قلبك يا خلك على معصيتك تضيع نفسك من علامات التوبة المقبولة انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا من العقوبة العاجلة والآجلة. ان يخاف لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. الا تلك الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض من الرحوة وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. رابعا واخيرا من علامات التوبة المقبولة كثرة خاصة. لا تحصل الا للتائب. كسره خاصة للقلب لا تكون لغير التائب. كسره تامة قد احاطت بالقلب من جميع جهاته. القطه بين يدي سيده طريحا زليلا خاسعا. تلاء التائب زليل. منكسر سريع الدمعة قريب الذكر الى الله الذكر لله مخفف خاشع منيب رطب القلب بذكر الله انكسا اتبا منكسر على طول لا في غروش ولا في عجب ولا في رضا ولا في حد للمزح ولا في احتقار للاخرين ولا في معايرة للاخرين بزرق. وانما على طول منكسر لله اخوتاه بهذا قلت كل ما عندي وكل ما أطيع وكل ما أطيع والله المستحق أنا فعلت ما علي وأبرز لكم ضعفي إخواني ما زلت أعالج مسمار الهوى في قلب العاطف أميل به سارة إلى جانب التخويف مسارة إلى جانب التسويف لما ضعف الماسك بازعاتي له اتسع عليه المجال فجذبته لعل الليلة جذبت حب المعصية من قلوبكم فاخرجته اسأل الله ان تخرج الليلة تائبين اللهم اخرج عبادك هؤلاء من بيتك هذا وانت راضي عنهم أن ام انا حاولت اخوتاه انشت انفت لصبي اللعب من بيع جوهر العمر النفيذ بصدف الهواء، فشددت عليه في الزجر لتعلم بعد البلوغ اني لم اخله بالغيب. اخوتا فعلت ما اطيق. وبذلت ما اعلم. وجمعت ما اقدر. حاولت معكم. فطوبوا. توبوا لعلكم لا تخرجوا من المسجد الليلة الا على اعناق الرزاة. توبوا. اللهم تقبل توبتنا. واغتل حوبتنا. وانحو قطيئتنا. وارفع درجتنا. يا صبيان التوبة. يا صبيان التوبة. قد عرفتم سرور اعطان الهوى. فرحلوا طالبين طهارة التقوى. يا صبيان التوبة. قد عرفتم قزارة اعطان الهوى. فالحالوا طالبين طهارة التكوى. حسوا مطايا الجد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. توكلوا على الله. توبوا ولا تخافوا. اقبلوا ولا تلتفتوا. امضوا إلى ربكم والله يعفو عنا وعنكم ويرحمنا وإياكم إخوتاه آخر ما أقول اللهم هذا الجهد عليك التكلام وهذا العمل وعليك ومنك التوفيق فاللهم اهد قومنا هؤلاء إلى أن يتوبوا في ليلتنا هذه توبة النصوحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد وأكمل صلاة قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتهو إليك عندي أسئلة كثيرة جدا بإذن الله تعالى لا تخافوا ولا تحزنوا وأبسروا إن شاء الله سأفرغ لقاءا بإجابة كل هذه الأسئلة فلا تحملوا همّا لقاءنا يوم الجمعة القادم تعويض عن الجمعة السابقة في ندوة التربيه ان شاء الله يكون معنا الشيخ ربا. وباذن الله تعالى تكون معنا السيخ سعبان درويش باذن الله تعالى. فيعني ارجو حضوركم. باذن الله خبتي الجمعة الجاية في الريان. والمعادي. وباذن الله تعالى اجي هنا المغرب. فالقاكم على خير ان شاء الله. انتهت نادة هذا الشريط. واثماما للسائدة. طعينا ان نقلله بهذه النادة. اين الله? أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أقصك به هل تفتح لي أبواب قلبك الصعيد ونوافذ ذهنك النير فوالله الذي لا إله غيره إني لا أحبك أحبك حبا يجعلني أشعر بالذهول كلما رأيتك. تمشي خطوة إلى الأمام وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر وراءك أحدثك حديثا أسكب روحي في كلماتك وأمزق قلبي في عباراتك إنه أخي حديث القلب إلى القلب حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء بداية حياة جديدة بداية تعديل المسار في حياة لا نعلق الثوبة على أمنية يلدها الغيب لا نرجع الثوبة فهو إرجاء لا يأتي بخير ولكن عرفنا لذة الطاعة ولججنا في الصلوات بإعلال الثوبة وعقدنا مع الله العهد وأضربنا الوعد فهذا حذار أن يطلع المولى جل جلاله فيرانا وقد نكثنا العهد وأخلفنا الوعد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 ليتوب مسيء الليل لنتذكر معاشر التائبين أن ما تبنا إلى رب تواب يرضى لعباده أن يتوبوا إليه ويعرض عليهم هذه التوبة فينادينا نحن المذنبين الخاطئين المترفين قائلا قل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 ثم أفاق إفاقه فإذا راحلته واقفة على راتها فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته فهل نستوحش بعد هذا الترحاب؟ وهل نجبر بعد هذا الإقبال؟ <تصفيق> كلا إنا قد استغفرنا فاستغفرنا ربا غصارا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 لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرا إننا يوم يسترحم نسترحم ربا رحمانا رحيما كتب في كتاب عنده أن رحمتي غلبت غضبي نسترحم رباً رحيماً قسم التوبة قسم الرحمة مئة جزء أنزل منها على خلقه جزءاً واحداً يتراحم به الخلق كلهم وأبقى تسعة وتتعين جزءاً يرحم بها عباداً إنا جوماً نسترحم فإنا نأوي إلى رب رحيم هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها مع بسيات السلام سياغي جنة إسياني